قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا فكونوا لنا தி فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وَذَا فَلَا أُعَذِّبُهُ أَعَذًا دِلَ الْعَالَمِينَ تاخذوني وأمي يا إلهي إني من دون الله طالب